ربنا إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا نحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون إليك بذنوبنا نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف الضير. دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه يا ذا الجلال والإكرام